إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم بِهِ به لَفِي لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 أتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف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 قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محي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 ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم, وينفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية مبينة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 قال إبراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير, غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم